ذاك فالهد زهيروت بن آذام لا يفحض كامل يحذج به قادش فارقون كده لا هي رشود لما قد رخ يجد زه شليم ماكتها من فحض يسرها لآه نقول لبدا يحبش وفيك أخو أمر يمز بن آذام يظاهر كامل לא לפחד בשום אופן, אף ולו דבר אחיד אשר לא לפחד. תשואר ביורדו של ה' פרש